براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم ويروا معجز الله وان الله مخذل الكافرين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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهِدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ان الله يحب المتقين فاذا انسلق الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحشروهم وقعدو لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فقلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وَإِنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ